بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وما أرسلنا من رسول إلا برساء قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويحجي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي داركم بلاء من ربكم عظيم وإذ تذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعيد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن تفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك من ما تدعوننا إليه مريب على رسولهم إن الله شكّف الطّي السّماوات والأرض يدعون يدعون ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخّركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تيدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا, فأتونا بسلطان مبين قالت لهم وسنه من نحو إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعدن في ملتنا فاوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم من ماءٍ فديد، يتجضره ولا يكاد يسقه، يأتيه الموت من كل مكانه، وما هو بمجت و ما هو بمجت و من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 إِيَشَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدَ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيز وَبَرَزُونَ اللَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّمَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ فهلأنتم مغنوون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا مالنا مما حي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 فَلَا تَلُومُنِ وَلُومُ أَنفُ سَكُنْ مَا أَنَبِ مُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُ مُنِّ قَبْلٍ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال لِنَاسٍ عَلَّهُمْ يَتذكّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيْثَةٍ نِجَتُ السَّمْعُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بذلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يطلونها وبأس القرار وجعلوا لله أن تدل يضل عن سبيله قلتم تستعوف إن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق مما رزقناهم ويُنفق مما رزقناهم في الرؤوع ليلة من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من السمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخّر لكم الشمس والقمر داء بين، وسخّر لكم الليل والنهار، وأتكم من كل ما سألتموه، وأتكم من كل ما سألتموه، وإن تعدون نعمة الله لا تحصوها.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 رب إنهم أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادا غير ذي زرع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 رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا واتقبل الدعاء ربنا واتقبل الدعاء رب ضفِر لي والهوايدين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسب أن الله غافلاً عما يعمن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوار وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأنفال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعبه رسوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدن الأرض غير الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وبرزون الله الواحد القهار فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْصَانِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمُ النَّارُ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب